ونحن أدى أنه لو رجل الله عز وجل الآن فبأت الحكم الليومي وحكم من نهلها إنه بلنا يا حكم الله الرجل في الثانية ونحكم من, من فينا فينا. بين رجل بين والله المعنى في ذكر الله عليه وسلم في كل رسول العالمين ان هذا السيد وسيفرح الله به بين فئتين ع ونصون من المسلمين حينما تم استخدام معايير الحسن ماذا قال الخوارج ماذا قال الواقع قالوا له يا مصون توجيه المؤمنين يعني عليه الصلاه يقول الله فئتين وأبراه هو يرغب الله إلى مسؤول جيه البحثي هكذا يقول هؤلاء لأن أفكارهم المعطوذة عن شبه أنه في من هو في دخل في له وهو وحوظ معروف دخل جيه للإسلام ولم يدخل رغبة في الإسلام نأتي الذي الآن وهكذا يأتي في هذا وقتل المسلؤون الامنين في ديارهم مع المستأمني وحتى إدخال المتجرات للحلم البسلي الذي حلم الله ورسوله تنسير سيده, سيده ودفع سيده أجل من هدف هذا هذه المشكلة الآن نعيزهم الآن فهذا الفكر الذي سبق أجامة الخوارج وعمل ما عمله هو نفسه الذي يوحيثها أيضا وماذا يكون هذا اجهازا كيف يبخلون هذه المناهب الى الحرم كما سمعتم فينا الكثير الكثير يشاهد. والحرام الله عز وجل على المسلمين ان ينسر السيد او نقع الشيطة يتبع الآمن هل هذا يقولون معجبات هل ينسر أن يوقع المؤمن مشاعنه بل فنجاه يهنم طالبا فيها وعبد الله عليه ولعنه وأعدله أعجاباً عليها وقفل يفعل نفسه في الوعيد الشديد كما في فحيسين وغريبنا في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديثه فحديثه وفراده أي أعجاب البطل ووما القيامة في مال جهنم خالد مقمد فيها ابدا ومن قتل نسوه بسن فسن بخلقه وحسانه في هذه الجهنم خالدا محمدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نسوه هو يتردى في هذه الجهنم خالدا محمدا فيها ابدا رواه البخاري ومسلم ولهذا نقول اين الاستشهاد في سبيل الله عن قبيل الانتحار واين الحر اللئيم باستثمار هؤلاء الشهداء عن قبيل سلس الحالات الشريعه اين هذا الاشهاد هذا يقول كهذا فجر نفس المسلمين وعطان المسلمين الله من الله عليه هؤلاء الذين غرروا بالمساكين أنا إنه المكر لهؤلاء المساكين من الذين من هؤلاء المخصر. وانهم يحلون المسلمون هم المسؤولون في اليهود ولكن يفكرونني انا يرى هؤلاء المسلم ان يكون هم القدر هؤلاء ويبادروا الى ما ادعو به لان المسلم في هذه الدنيا لا يعمل الا من فوج الجنه ومن هذه غايه هذه اريد كان مخير من فجر الجنه فان يسقي لذلك ان الى هذه الجنة. لكن نسأل هل سمع أحد بأن يسمع من هؤلاء يؤفد جمال السنة؟ هل سمعتم كل شيء؟ والجود لن يسمع أحد الشيء المدارس وهذا يظن العاقل أن هذه الفتاوى كلها ثمد وصراء على الله ونصوص الكتاب والسنة تبحروا هذا الاصراء ويعلم العاقل أن نفسه نفسه أنه الجمال شروطا ولوابطا ولوابطا في الشرع الحكيم لا يعرفه هؤلاء أولي ولا الأطباء ولا المهندسين إنه على ساحلتهم هؤلاء أزباء أم هندسون أم هذا المرد أم, هادلنا، أم هادلنا، يبقى تفكر في الشريعة الإفلامية أي واحد يريد عملية جراحية هل يذهب بنا دكتور في الشريعة الإفلامية كنت من هذا المرد لأنه لا يعرف هذا ما يبقى من قبيل وقال هؤلاء المهندسون والمهندسون لماذا يدخلون أنفسهم في كتاب الله وسلم رسوله وفي, وفي الله السنفر متجاهة رسول الله عليه وسلم دينها هذا الناس على أن هؤلاء ممتعين من جهات أخرى الجهل الجهد في فلاله ولا تأخذها أي الفتاوى والجهاد وشروط الجهاد إلا عن طريق العلماء الاسماء الرهبانيين الذين يقولون بالحق لهم يعيشون واحداً أيها الشباب أيها الزعاة عليهم لقفة مجيدين الله عن طريق العلماء الشيعة وليس عن طريق الأشرافة والفرقية وما يبث فيهن لن يكون مثال مقارنة بين صحقه أبوان أحمد رحمه الله أبوان وضلت وضلت لما قلت لما أنه في محضر قريبا رجل القرآن وضلت لما أبوه المؤسس ولما كان في السجن عبر رجل الضرب وهو ما يعرف عن الناس في الخارج فتون يتوني نسي الجامعين شوف الناس فكانوا من اشهر أقلامهم ينتظرون كلمه المجيب حتى يكونوا بمحضر قريبا كل الصحابي يقول وكل واحد يعني أولا في الوديه وهو يجي هذا الكلام الذي يقوله فكان يقول له الناس ينقربنا منك حتى يصيلي بيه الله لا يأكل قرآن الوحيد من السنة لأن السنة ميوضحه من الله لأنه يجن الذكر الدكرة يتبين للناس الملج ان المحسنة بالسنة ما هذا بالسنة السنة لا طاعة لمخلوب في ناحية الخالق هذا في الصحيح فلم يطيع المردول ولا المحسنة للغلب خلق القرآن لأن القرد القرآن في الله وما كان أن يطيع المنسبات فهو لن يطيعهم في هذه الناحيه لن امره بنافسه ثم لم يامر بمثلوجيا عن الوزين لان يقوم بلا يجوز إلا إلا الكبر الضواح الذي من عند من الله برهان وهؤلاء عندهم شبهة ولم وهذا يقول الله من الفتاوى في -26 -26 من لا يحضر منه إلا بيعين وذلك بعد إثانة تنخذوا على إثانة الشبه لا بدها من الأمرين لا يستيقين الحجة تخطب عليه في الآيات وأحديث خلاص لا مني هذا سافر هذا ما لا بدها من الشبه المنزود عنده فالأمرهم والمعروفين عندهم ما باتوا خمسون منهن وذلك يتعجرونها ثم هؤلاء الضمان محمد الله عز وجن عصم ومشكله هذا يفعل المخلوق بما فيه عليه لأن في الفروض على الفروض وحتى أن العلماء يرغل على أنه حتى لو لم كبير بواه الفروض لا ينبغي حتى يرمع ماذا يتركب على هذا الفروض لأن هذا أبحاث المفراني بالكافر ورسل الظروس الكبر لا ينسل في, في المفاخر ما فيكم أن تحسنوا نعم تكبروا، وكم نفاسة فيكم لا؟ لأنكم نحن جسم هذا. نعم ربي عالم العالم، ورأيتهم رأي المسلمين. وإنما أنا كمن مبين، من هذا كله، وأعجَبَتْ من الحال الذي هو عندنا، وأنا اديب اديب وبريء ولكن لا عنده قال في كسير الله تبارك وتعالى قل اي شيء اكبر شهابك كن الله هذه قال ان البشرية تقول لها قد لا اله الا الله بما في ذلك المؤذن الذي دون يرجع الى الشيء من التقرير من هذا الوعي لا على خالص عند الله هذا الذي نحن كل ليله فيها ايات يمكن على كل ومجدوا مثل هذا الكلام قالوا بصورة وإليهم كفا إليهم الآن يفجرون ويبسرون ويجميعون على أساس أن هؤلاء من هم يحبون في فول العالم كفا وإليهم ينسونين هذا بيحتكبون ثم هؤلاء من مكرهم أو جامعهم حالوا بينهم العلماء الذين في الله فقالوا هؤلاء انما سلاطئين عندما حضران ايش من يشاءون ولكن عندهم طال الواقع وإنما من يشاورون هؤلاء فحارفينهم لذلك الشباب الذين هؤلاء الذين ضموا في الصحابة ولم عند الصحاب ما ضغطوا على عميزة وقالب ولا على أسلحة الأصلاب وانما ضغطوا لأقلوا عن امثالهم من الذين يجئوا وحروا على هؤلاء اللي الدين اذا اجعل شبابنا عن العلماء يدعمهم عن هؤلاء الاخرين هذا منهم هذا ما يعملونه من الجنون له فانا اعطي الشباب وانصحهم ان يجزوا عند العلماء الربانيين عند علم الاشرار من عند العبد الداعي وعندناهم ما يشبهون الحماس كل لا يحب حب الاسلام حتى العجائز يحبون الاسلام ويخوضون من من الاسلام لكن لم والعلم لا أحد عن أبوه إلا أنه مصيحة للشباب يبدو أرضي في, في الدين عن طريق العلماء علماء الشريعة وليس عن طريق الأسلطاء لن هؤلاء العلماء الذين هذه الشنون في هذه الأنوات المعروفة في تأذونها أتفرموه ويجب العين العلم عليهم اهل العلم الشرعي ويجب اهل الفهم للعالم على الأمة ويكون هؤلاء المساكين منعج وراء ما يتعرفين أن يفعل أفراد من الفلوس والسيارات والمساكب أن ينفاجه وخلص موضوع بالنفسه أسرع صلب فهو كله صلب تسمعون أن يدعوا عبد العزيز المسلمان كل يودي هم يودي هم يودي عبد. كذلك الجامحة في الناس الجامحة وجدتهم فكيف يقوله قائل زي الأوبة عند الزمال معاصرين حينما يحفظ ولو جد الفريخ بينهم من الشباة في الجدونهم يقول ان هؤلاء العلماء جاليش مفوضة لمن ينزلوا مع شباة الثاعة أصلوا علمهم في خواة الثاعة عند الله نفس الجامحة لا يكون سرعة مهدفين وهو عليك شاعر هو فإن من المسلم أن يعمل على أن علماء الشرق هم الذين يفضلون الناس وهم الذين يبحثون لهم وهم المدينة يعرفون راك على أمه وما يسلحهم وما أكلف أحوالهم ولا يسلح حياتها من الأمه إلا ما أكلها أولها وهو التمسك في كتاب الله رسولة رسولة صلى الله عليه وسلم على ثاني سنة ذاهل للأمه لماذا كان صلى الله عليه وسلم فرفت فيكم ما إن فمشتبتم دنيا فظلوا الله والسنة هم رجل يقولون أنه في السنه لكن وكذلك العباد فلابد أن نجل في من أفهم الاستفاد السن ويوديها الكلمة الصعيد السعيد بعد من نحرفها ويؤذلها نشتغل بهذه الكلمات ذكر أن الأنجل محاضرة ومسيح أمه التجام ومباكرة المحاضرة وأرضي لكم الكفير في هذه الدوره وفي غيرها في العمل في المستقبل وأن تسلكوا العلماء الذين في الشيء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 ونستهيه شيخنا خذبه الله للقرح ما يتأثر في الصورات المعين كبيرة وعطيها يدور حول موضوع آجي السلم أواب المحارة سننجع في Allah العمل عمل مصدف فكل شيء تجعي إليه رميدي أنت عمل به لا يجب أن أفره أنك لا تستطيع أن تأجل إليه وعلى عمل أرضاً لأنه في المنهات وعلى المسرور أفضل الله نوت أفضل جهوكة لإهره وعلى الله إذن أنت نضعت صناح في هذه العالم نضعت أن تأجل إليه إذن لأسفور بالدعويني يريد أن تتجعي أنت لا تستطيع أن تفعل أي من هنا المرض لا تستطيع أن تفعل أي شيء. ما العمل بنفسه لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ لا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ هذا؟ هذا؟ وخصوصا هنا هذا اليوم نريد نعملوا امثال المسافه محدود لمده ساعه نور جنادي وسلام عليكم على اخوانا بالصراحه القاطعه التانيتنا انا كان نقولوا ما يجيبوا ابا ما ما ما ما ما ما بحجة انهم ليسوا علماء او ليس عندهم تلتيات من اهل العلم فما هو الموقف الصحيح من ذلك قولا بالشكر الاول نجد النبع بطارة العلم في التفضل للدعوة وذلك سمعنا على ان الدعوة لا تقول الا لا يتفضل إذا تعلم ديسان أولاً بعد ديسان أولاً بعد ديسان أما جاهل من نفعه والنبيه وليه هذا عبد يحذر من حضور وكلمات وكلمات من من العلم يحيث عندهم من لان هذا عنده دروس ويتكلم لكن يحذرون منه لان عنده باب الشفاحات اما اذا كان عالما وعالم بما يدعو فلا ينبغي ان نبتعد عن دروسه لكن اذا كان عنده علم وعنده دخل ويدعو الى شيء اخر او يدخل ويدج بدعوه بالامور الاخرى المخالفه فينبغي ان يتجنبه يعني فجرة على نفسه فإن بأن الإنسان يكون على بجنه يكون على فترة تنتينه ثلاثة من أهل العلم في ان الانسان الإنسان عند العلماء الذين يمكن أن يجبقوا هؤلاء لا يتمع من أساسيته أبدا بأن الإنسان يرغب عنه ذلك فتبوا يشهدون له لا يشهد لها شانطان في تقاني الله تعالى لا يقلق الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فما بكتنا السؤال بعلم الحق فإذا كان هذا عالما ويستحب ان يشهد له لا يعتقد أن واحد من العلماء ينسل عن ذلك أما كان في أفضل فرسيات ما يريد أن ينزل أفكاره وكما تعرفونها في الاتحاق وطيخ الأمور في هذه الدنيا أنا لا أمري فكأنه لا يوجد له من تلكيات هذا الفحيح لأنه هذا ما يجب ليعرف بعلمه الصحيح إلا من أجل الناس وإن هذا لا يجب أن يتعطف هذا من الجوانب أما أن يشمح لكل إنسان فإذا ما تكون فوقا فنبعي كي نكون الجوة المسكولة عن الضعوة أن يدون في التعطي الإمني هذا الشيء الذي يدعي لأن هذا السؤال؟ نوع يعني أن ربما هؤلاء أو, أو هو بنفسه السائل رهبا إلى أجياء يريد منها تلكية ولم نأخذ هل لم نعتمون لأن الله علم عندهم عنه وإذا كان عندهم علم عندهم يشعرون لما ما الله إذا الحق أو لكم بحق عن علم اما اذا كنت لا تعلم عنه شيئا فلسل ما تشهد له انا يأتي اليد الحرم بعد البرس بعد الكلام ايبين في ظاهرهم ويقول يريد من تجي حتى يضع مليانة طيب يا <تحكي أحياني> وعلى الخير ما هذا ما من هذا من هاد ما ينعوه من عدم حرسيته إيا لعدم المعرفة مبحاله نعم وهذا سائل اخر يقول إن يسقطوا الضعاء في بلده وهم من منهم على عقيدة صحيحة ونهج شليل يسألون عن أمر جعانون منهم وهو أن الوزارة في بلده هاديان إنيا ولا عدمها يقوم عليها متطولا فيفرضون على علمة المساجد والكطبة الذكر الجمال في أكبر القنوات أو القران جماعه جماعة فهل يستمرون هؤلاء في الجعوة في شغل المساجد والكطب مع محاولة نشب عصوبة الطقيعة والنهج السليم، فيحقق حفظ المصلحة الكبعة ويستكب أزمن مفسدتين أو ينعجل عن هذه المهمة مع العلم أن موسى من طرف الوزارة من هو قبول وسيذكر الاحاديث الضعيفه بوق المنبر وينشر العقائد الضاله يعني اذا لم يستمره للامامه بذكر جماعي مع الناس انا اذكر من الشهر الله رحمه الله انه ياتي الدفعه التي تتحرج في وياتي فيه حين عودونا الى بلدانهم كما عن ذلك الجامعة الإسلامية فيها من جميع المنسيات أكثر مياه من جميع المنسيات أكثر من الله سبع الله أكثر فكان رحمه الله في وصيره. يقول وقلت ستعودون الى بلدانكم وتجدون جماعه المخالفون وما تعلم ولكنهم حاشوا على ذلك الاب عن حتى أصلحا للعمل عندهم سنة الناس تذكرونه وش يكونوا ببعا فأنا أصيب من شيئتنا أرضوها المترسلين بان كلمة قبل كل فعض ونبع يبعو بان يسلون المناسب فأنا أقول لهائلة أن أعلم أن يصبر وأن يدعوه أن يعجل لأن العلم يأتي عن عن طويد العلماء الذين يتبون العلم الشرعي فلو ان هذا الامام في هذا المسجد اخذ كتابا من كتب الحديث لان الحديث ما في احد دام خصوص ولا غيره دي يردع على الحديث لان هذا قرر رسول عليه السلام والسلام ويقرأ عليهم من الحديث ماذا يعني رسول عليه السلام بعد الصلاة يعمل يعني تصوات يخطيها من اولها لآخرها يعني من نفس فالناس يسبب عدفاء رئيس الله الحق لانه كما قال ابن القيم ان البدع مثل الظلام البدع مثل الظلام والسن والشش الشمس في هذا الظلام ويضلع في السن هذا الظلام لان شعف السنة يحلط محل خصوة اما كان يكتفروا بعرضهم وتدلهم كلامكم هذا بعضك وتمكالي وقتكنا هذا من القول الصعب في الناس بوليك لانهم عاشوا على ذلك وظنوا ان هذا هو الحق تلين على هؤلاء الاخرد عن يسمى قلوبية التعليم وهم زائمة المسجد ويأخذوه الكتاب من كتب الحديث وبعد الثلاث يعني امروا انهم بسر بسر الجماعي. ثم بعد ذلك يصب او طبعهم حديث الحديثين. وهاكذا يستمع حتى نسى 1000 سنة انا اذكر في بعض الزجان في فريقيا وهذا السائل انا عائدهم من فريقيا هذا السائل من فريقيا وهو لم يخرج لهم في فريقيا وكنا جهدنا الى الجماعة يسمون الفصل جماعة عبد الرحمن. يدعون الى الله وعندهم جمعية كبيرة وعندهم كل جناب يسترونهم فيقول هذا الرجل نحن وفي طلاب إلى العراق وإلى سوريا وإلى مصر وإلى السودان وإلى جمالة الأعراضي السعيدين الجامعة الإسلامية لأنوا لا يحوظون من, من, من, من الجامعة الإسلامية ننكم خلف سنوات ونحن في المدينة لذلك خلاف هذا يؤدي بهذا على السلوك يقولون أن أخي أسرعنا ما هم عليه وضخر وشيساء ومحلوة وكل عمل أن كانت في عملها ما يخبرك منها شيء وماشي في بلغ عربيه وصول بحسن في التعليم وستعلم منه فأنا هؤلاء سلوضعون ويمتصد إرسان خمس سنوات ونحن نشوف فينا لأحفة المدينة إذن القرار هو منذ التعليم والتعليم والعلم بالمدين والجهل فالعلم العلم الشرعي العلم اللي هو علم البداء هذه نصيحة الى هذا الشيء هو له ان يطلوا الاخوان دي على هؤلاء ويعملوا حتى ربنا اكد الفرض ان شاء الله ما يشارك انك قد يشارك الجماعي ما يشارك لا هو انك قد يشارك او قدس نعم وهذا سائل يسأل لأنه قد يكون بعظم الشيخ يكرر على بزيار الجماعي نعم هذا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضلت الشعيس إلا أرابة داعي الزعوة الله فهي ينبغي عليه او له توضع كل الأطوال إلا كانت المسألة الخلافية أم أنه فقط تستجد الدعوه الى القول الذي يعمل به هو فجزاكم الله خير هم يعرفون الحديث حديث من من كتاب الله عز وجل ان ينكر الصحيح ويذكر صلاح ومره من الخلافيه ان كان يوجد عقيده او العقيده لا بياخلاف هي الاكاس لا بياخلاف ما تتكلمون عن شركه رسول صلى الله عليه وسلم ونعمل. اما الامور السريه الأمور الفقهيه فتكون فيها اختلاف سنوي وعندما يجلس ان كان يكفي العقيده فالعقيده لا عمل صالبت فيها ولا خلاف فيها وان الاحكام الفقهيه في بعض الامور قد يكون فيها كلا مثلا عند المالكيه مثلا لا يجلس مع ان الامام مالك راي حديث عبد الله بن عوف الموطا وانا استمعت من احد الشيوخ الكبار على ان الامام مالك كان يجمل ما كان يسجل ولكن برس المدونه وإنما حينما غرد حدث له شيء فكان واحد يعني غير هذا القول عنه ولكن كما تتعور في في القوام الإبوام قرار الحديث عن بن عمر فيه الرفع وفيه القضل هذا هذا في سنه اليوم ترى ان يعملها الانسان ان اذا كان في هذا الموضوع متى اذا كان في عقله اعرف من ولا في العقله كبير هل ينبغي قبول المصلحه من دعيه لمعاداته للمنهج السلفي او ان المسيح الذي يقدمه ما هي يعني ما هي المسيح اللي يقدمها له نعم في الحديث في, في الصحيح ان رسول الله صلى الله كان يعني فيه يعني على الزكاة فكان في الليل فيشكو الفضر لانه عنده عائلة ومساعدة فيأخذي منه القمر وغيره له هذا الشخص علي حاله انه فطير عنده اولاد لا عقلتهم الجميل اللي أصدق الكلمة يصدقون الثاني رب صالحة فالنوم الثاني ما في الخط يعني علي الآن ليه الاولى وله الإسلام فلان. الكلمات ينفع فاللعبها ليس يصدقون يعني فأيض وليش من العيد وليش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 الا صور على المسيحة مذه intestرة فو من هذا ال... لا اسلام كان النس عاديه لا الله في الموضوع، inappropriate فليون يην ú brokerي اسبب resolvere säger لصول Costa على نفس المصيح Operative for <laughs> all Thank على سبيل المثال، كنت بعده الشيخ طارق العيني المُتَبِّع، لا أحد وضع على المفروض، فتبقى شرائها عند بعض المشاهير المعروفين بعزم العقيدة والمنهج، فهل له إلى رجع إلى بلده أن ينقل ما أقدم للطلاب في بلده أو هذا لأن العلم المتمثّل فقط؟ رسول <سؤال> عليه الصلاة والسلام فانتلغ عني ولو لا على الطالب كما يذكر انه اخذ هذه المعلومات يعني شخصا موزيك جميل فانه هو موزيك موزيك ما موزيك وهذا لا موزيك من ذلك بيكي ان الانسان ما يريد ان بادي انه يكون موزيك او امساله نطلب من الإنسان أن يتعلم العلم الثفي الذي يفهمه ويسكنه كل ما الناس فإذا هذا علمه ومعلوماته عن فتهم وفيتهم وفيتهم لا ما نعمل ذلك ان يعلم الآخرين هذا هو من الانسان نعم وعلى يقول حبيب الشيخ علي حفظه الله ما رأي فضي الله وفضيلتكم في الشباب المتحمسين الذين ظهروا في الطرمان وستدموا بس الشباب المجاهدين. حيث تغطرون المسلمين الأجياء حيث تغناء الله التنسل السؤالان ما حدى باتروا يقول لنا أنهم يغطرون المسلمين الأهلي المسلمين يغطر له أن يغطرهم هذا عن التنسل المساورة سلامه الذي سبق عن هؤلاء المسلمين في المسلمين أنّا كانوا ينفق على جهر مع أي ونال لأنهم هذا بذلك فإذا كانوا يرسلون المسلمون هم ينفق لهم ما في أحد يبيح ستقل المسلم بغير حق بس المسلم إلا إذا الشيء أن بيريد فصلها المسلم الإنسان شيء، هذا من يطلقونه عليه ويطلقونه عليه الشرعي. ليس لكل واعظ ان يكون الفرود على الاخر يعني انسان عاجل يغللها الى ارتكب المعصية فيها حاجة ما دون الحجة هذا ما له هذا ما هو الا المسؤول عن هذه الجنه وإلا ليفكرون المسؤول يعني كما قال علي الابنطالب ويطيئهم للعلماء عن عن الفكام قال والله لما أخرى أكثر مما يحمس من لا لم يكن على بعض فهذا إذا هؤلاء يسكرون المسلمين فأنت المسلمين لا هذا اللي وهذا عدد سؤالات عندما سابقه يقول السؤال الاول هل يطالب العلم ان يقدر المصالح والمفاسد وهو يدعو الناس الى الله عز وجل هو الذي يقدر المصالح والمفاسد نعم السؤال الثاني يقول ما الفرق بين هاتين القائدتين لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه ويجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه <تصفيق> اليوم مجيء الثالث هنا في بيان التركيب ونجي الشيخ تدرج المراعاة ما يترتب على ذلك ملء السيط الأنفذ لتعليم الناس وعبهم المفاسد والمسالح هذه هي العمور المرئيس رسول الله عليه وسلم فتح وبعد ذلك حينما ذكر الكعبة حران وعائشة وعينا ان اطمئك حديثه اهدن بشركين وهدمت الكعبة لها بعدين بعدين في ناس من ابن الله دخلون لدي الكعبة كما تشعودونها الان ما ظلت الجاهلية تقفت منهم اللبقة ولم يستطيع ان على طواعد إبراهيم وفي يكيب اتعرفون وطوب خده الكعبة <تصفيق> فركل وطل هذا القول له لأن قيمت الحديث وعظم بسيطين يهدمت الكاعدة ويجي أكلها يعني أفيته على قواعد إبراهيم ويجي أكلها بأن هذا الباب ضعي بهاني الصوره من الشائع لأنه أمم شعوا إذا جاء واحد يجعل الكاعدة ويجيب على عاقبة ويجيب هذا بهذا فركل أن يجعل الكاعدة بمستويض الأمر في هذه التمثل لكن الذي منع من ذلك خوف من أن يقول المشركون وش يكون أن الرسوم لن يأتي بجيء بجيء وإنما جاء بأنهم يبدأ أن يقول الشرف له جاء أن الشرف من خالف الكعبة فلن يعمل رسوم هذا العدل ويقول أنه ليأتي بجيء لأنه ما يأتي بجيء بجيء لأنه يخرج من بها الشعب أن المسالح والمسالح المعيدة بسر مفرحة و بسر مفرشدة أن ان الناس الخيونة يخرجون و مثل الناس الخيونة مثل ما يأجبين الجليل المنزع ليأخذر في كل مفرش كتر خدارة الجنة اللي أخذة هي لا يتقدر والمفرحات يقدر لكن الجنة يقدرها الرجل التان يعني هو كان الصغير يعني هي مفرحة ولا المفرشدة كل العالم امدريعي فاجعة الامة و يعني من ديانا كله ينوي طيب يعني القاعده هذه يمكن ان يجيبها لها اول يعني تاخير البيان عن وقت الحاجه معرضا من العيد ماذا الحاجه الشيء هل يريد تاخير البيان الى وقت الحاجه من الذي كان هذا الكون تاخير البيان في الحاجه يعني نفس الشيء ينبغي ان يديره الان أعطني الحفظ الاذرd لك في espíله 점يلن يعني لكن ومراعاة ما يفرصت بالعوالاوك انا دون الصنفيدي للشركة هاي المسيطة تعطيك لقصد عمي دعا الناس مكه دعاهم لبن الشركة والعمل لنبكة وحينما دفعوا على ان بعماء مكه كان يرسل عليه الصلاه والسلام ماذا تريد بهذه الدعية تريد الملك وانت تريد الزوجه اعطينا شحة بناتنا وانتبيج المال جمعنا لفنا مانا وهذا السلام يعني مذكور ورسل عليه الصلاه والسلام للمورد وانه دارك وانه يعلم على انه لو كان ملكا لا يرتقي ان نفسه بأريد ما يريده وهذا كثير من الدعاء يبحثون عن الزعام وعن الرئاسة ويحركون من الناس حتى ان يقضوا 10 الله بعد وهذا غير ممكن عاشر الله عنها حينما جاء لك العراف لها فأني حفظها ماذا هل يريد غير في قالت ان اول ما نزل على يقول عليه الصلاه في سوره من المساله فيها ذكر الجنه والنار وفيها ذنب الجنه والنساء ولم تنزل عليه سوره البقره والعمران والنساء في العيد قالت مدرسه في الايات وانا في, في, في ولم في تنزل عليه هذه السوره وفي بها الا وانا عنده زوج بالمدينه هذه في, كلها في ورد بالشرف جميع عربي جالي كان يجوه وانتهى برامل الثاني كان هل يمكن ان يثبت عليهم ترك الحمر صارك الجنة وقال بات عاشة عنها ولو عالم الناس اتركوا الخبر لذاله لا نترك ولو لا لانه كانت مرايات في فلما ثاد الناس من الإسلام بجرة الأحكام لما ثاد الإسلام بجرة الأحكام إذن عائشة دينا في هذا العجيز وهذا الحديث من ربا سيكون هذا الرجل من هذا السؤال على أن ربا عليه الصلاه والسلام وقال ابن القلب إذا خلح فلح لكله إذا خسر جيس لكله ألا فلما خلح أسلوب الناس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 أن يكون بناتاً نادلة ولا في تضرر وإنما في التوحيد ونبد الشرك وهذا هو الذي يتعرض رسول الله عليه وسلم ومسكت في مكة ثلاثة عشر عاما ماذا يقولون يحكا في المكة يقولون يقولون كل يا أهلي لا من المحمد رسول الله هم يطرقوا إهباك ونبدأ نجحنا ولا ركع براسولية ان السنوات الخمس يعني قام بمزيرة بسنين عديدة كميرة جدا يكون بخش سنوات صافة اذا كل ما كان فيه متخطين ودعوه الى اعطيث في اما يحسن ما هو يعني هو الله ما مع هذا يعني ما مع هذا الا انسانه ودع شرطا لكن دمي سيد الحسن يوجد سبه وشكينونك ويتكلم عليكم كلامه الحارية من فضائع وفي حيض لماذا تحده لنفسك الخير ومتكن السبب الوقت تأثير يتكلم معه بالكلام الشسم مثل هذا الهاتف مثل لا الهاتف بأن فلا تكلم تبعه من فضاء من إذن هذا التدرج معناه انه يعلمه بالموضي أحسن ماذا يحضرهم يعني يترك شيء يريد كل شيء لا فأثيره أن ينهر ويبالي هذا الامر لا يجب أن يتوقع وإذا كان الله عليه الصلاة لما دخل عليهم الجماعة الذين يشكروا الطاعة وعندهم عديد الطريق يتوقع عليهم توقعنا عندهم شيء حتى لأنه منافع الشرمة في بيته نعم منافع حقيقي صفت لما طلبوا بعد طريق جخلوا جماعه الجماعة يشكوكي بقاع طريق فالطريق لوهدون الناس يبطلون لحين أمانهم فلت بات الى عديد وغيرت عن أعلمها ولكن خبرت عنها كان لهم طالدوا هنجمانا مثال ان الرجل او المراه اذهب على بعيدها هنجيشيغة الى نسر التخاف الله لأن كان جمانا زمان أن الرجل يخرج وليأ من النام وإفتجي فنجد بعد يأخذه شو عنه على الذين سأل. واحد ما ما لكن قام يقول الزمان هو قال في الزمان حتى رايت ما ذكر رسول الله عليه وسلم. والسلام بلوح ولما آمن كل من يشير بالتريب يأهد ما اصدقوا حتى اعتقدوا نشيك اصدقوا من كل اللي خاضر الله عزيزين لأن كلهم هذا هو، ثم من حتى ذلك ويقولون تغيبت الزمان لصلاة ما عليه الصلاة والسلام ان الانسان خرج من اقصى من الهاذين لا يدنى الاقتراب المستحيل وما كان خاله في والسلام وعن الدعاء ان لم ير رسول المستنى فكيف دعاء ان نتى وادعي نعم بنفسه او بطريقه هذه من الحريات ان يقول هو فلا دعاء يجب اجاب ان هل طريق جديد بالدعوه الى الله تعالى ولكن يجب ان يكون هناك ايام او اخرين من اجل ان يكون هناك ايام او ايام او افضل من ان يكون من اجل ان يكون هناك ايام او افضل من اجل ان يكون هناك ايام او افضل من اجل ان يكون هناك ايام او اجل ان اما يعلم <تصفيق> بهذا العمل ان هذا العمل ما له احد يعني كما تعرفون من سلعه السميره تعرفون هو السائل اهل الشعب ومسلم بجمعه السميره جمعه السميره ينزل عليه كل ما عنده الله عز وجل مش هما يدركوا ينبتشوا خرافه او سبعه ايام منتهي او اربعين او اربع عشر هذا عن يقول عليه والسلام عن وهؤلاء الجماعه مجموعه منذ دماغان يدخل كل البلدات بالعام لماذا من يشجع لعوية الدنيا لعظيمة صحيحة هل تبقى البلدان التي يقول لا لماذا لأنها لدي علامة العظيمة الصحيحة ريزة سيولة لا اله الا الله الاغلية الترسير من انواع من الترسير منها إخراج الدنيا من قبل الإنسان من قلب الإنسان انا من دينا له جاد دينا انا يعني عندنا يعني معناه ذلك اللي يكون دراوش انشعف الناس هل الناس حالة الامهاد بهذه القوه بعائل العمل وبتقول لي يصير الحزب معروف ومن الدعوه الصحيحه اللي بتميها كل يوم الذهاب يعني معنى ما يبيعوا كل في ويخطب علمي عن المنزل اليوم هذا هو أن أما المخلوق هذه اللي يقوله الشخص لا يفضل وهذه الجماعة لا يقدر أولا الله تبارك وتعالى جناس يحفظ على استوحيد لما لا لأنها تقول الدعوه إلى التوحيد يفرق الناس وهم يجبون أن يجمعونه فإذا ظهر الجماعة وقال الناس هذه القمور في برهن الدوليات والمعينة هذا يحدث التفرقه ومن المثل عن هذا على المسلمين وجماعة اخرى الذين دون الحكم ايوان يتركون اشياء كبيرة جدا لا يدعون عليها على نحن بعد على ما اسرائيل الى اخره يعني بالكلام هذا بعد ذلك يمكن تكون من بمراكة خالد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصحيحة وبعد في 23 عالم تزل عبد الجنة جاء الوزيزة حينما هاجر ودقت المدينة عز الجنوية كم تنسي جاء الوزيزة في هذا المرة تنسي في العالم يكون لأن على منه الصحيح وعلى بعث مصحوعة فمن اراد ألوية لديك لأن من إسلام الجديده كما هذا الله عليه وسلم ويترسم خطاه وهذا اللي الخير شاء الله ونستهرم <تصفيق> لنا وعلى صهر ربنا محمدنا على آله وسروركم نكتب بهذا وشكر الله رب في شيء من الصؤالات نحن بسرمه إليه وذلك أسترعه وسلع أن أعلم نساء الله تعالى عليه لقاء الآخر معنا ومعكم أجزاء الله عنا خيرا ونسأل ما سبحانه وتعالى أن وإياكم تميعا لما تميعنا وأن يسديتنا وإياكم الحق <تصفيق> وهذا حتى نبقى إنه هو يدعي عليه، الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه واسباعه بيئسان